بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم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 وتكون الزبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى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 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدرومين فمن بحغى وراء ذلك فأولئك هم العهدون والذين هم لأمانا وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في الجنة من الذين كفروا كبنك مخطئين عن اليمين وعن الشمال لذين أيطمع كل ممرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أكسم برب المشارك والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسكوكين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إن نصبي يفضون قاشعة أبصارهم ترهقهم دلته ذلك اليوم